والله يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين قلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء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 وما تفعلوا من خير فان الله به عليم